ما دونا نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهذى الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى غير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة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 فأرسل رسولا ألا يبقين في رطبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شرك رواه أحمد وأبو داود.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 فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتوالة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى مرأته عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. وروا أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع ذابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه رواه وكيع وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن باب ما جاء في الرقاء والتمائم أي ما جاء في ذلك من النهي وما جاء في ذلك من الرخصة وما ورد عن السلف في ذلك إيه النهي اللي ورد في الرقة والتمائم وإيه الاستثناء أو الرخصة اللي وقعت في مسألة الرقة وإيه الخلاف اللي وقع في مسألة التمائم هيبتدي بقى هذه الترجمة سيبتدي يسرد مجموعة من الأحاديث والأدلة اللي بتتعلق بهذه الترجمة الحديث الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا في بعض الروايات كما قال الحافظ هو زيد ابن حارثة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة يعني ينهى أي مسلم أن يبقي قلادة من وتر كما في رواية الأخرى وليست قلادة مطلقا مسألة هل المنه عنه مجرد تقليد الأنعام أي نوع من أنواع القلادات أو القلائد أم لا نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلد الأنعام لما كان يهديها إلى البيت إذا تقليد الأنعام بحسب ما ينوي به صاحبه هذا بقلدها ايه وليه ده كان عاد عند العرب ودل معهود بالأمر هنا بيخطوهم على أمر معهود عندهم ألا يبقى لنا في رقبة بعير قلادة من وتر كانت القسي قديما القسي جمع قوس إذا أخلوا لاق الوتر اللي بيشد كده يأخذ الوتر دا ويعلقه في رقبة البعير ليدفع به العين ليدفع به العين فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل زيد بن حارثة في بعض أسفار ينادي لا يبقى, يبقى ينا في رقبة بعير قلادة إلا قطعت نهي عن ذلك ودرجة كبيرة من النهي لإزالة بالكلية مباشرة قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين يبقى مش أي قلادة إنما القلادة التي وضعت من أجل دفع العين أجل العين يعني من أجل دفع العين وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ العوذ اللي هي الرقة يعني يظنون أنها تعصمهم من الآفات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا وكذا قال أبو عبيل كانوا يقلدون الإبلاء الأوتار لألا تصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالةها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له رأى دود وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك طيب يبقى ده أول دليل علقت بالباب النهي عن ما يعلق في رقاب الأعام من التمائم اللي كانت لها صورة عندهم وهي الأوطار البالية تدفع بها العين دل الثاني قال المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شرك إن الرقى والتمائم والتوالة شرك رو أحمد أبو داود وصححه الألباني رحمه الله وفيه قصة ذكرها الشارح أن ابن مسعود رضي الله عنه وجد في عنق امرأته خيطا فقال لها ما هذا قالت خيط رقي لي فيه قالت فأخذه ثم قطعه تغيير للمنكر باليد لمن يملك ذلك لأنها امرأته وهو له يد عليها بسط الله يده على امرأته بغير باليد لأمنه من مفسد ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شرك تقول امرأة ابن مسعود قلت لقد كانت عيني تقذف يعني عينها هذه اما بترفك أو بينزل منها بعض السوال وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت قال عبد الله إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقى أي اليهودي كفى عنها نما كان يكفيك يوعيذ الله إن دي من حيل الشيطان وخداعه أنه يوهم الناس بأن هذه الأسباب المحرمة بأن هذه الأفعال محرمة قد تكون أسبابا للعلاج ولتداوي ولدفع العين لكن دلها على أنه ولو سلمنا جدلا أن هذا كان سببا في إزالة اضطراب العين فكان يكفيك أمرا آخر مشروع وهو أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أذهب البأس أي البأس رب الناس يعني يا رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما روى ابن وجتاء ابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي ده بيوضح لنا قصة الحديث ليه ابن, ابن مسعود روى الحديث ده, ده بيستدل على فعل فعلته امرأته وهو ينهيها عنه بل يزيل هذا الأمر بيده يغير الأمر يقطع الكميمة بيده ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوالة شرك المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال إن الرقى اللي هي تسمى العزائم تسمى العزائم يعني عايز أقول الرقى اللي بيسميها أهل هذه البلاد لدنجد ومن حولها العزائم شرك ولكن من ساعة علم الشيخ يقول وخص وخص منه الدليل ما خلى من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمه لا يعني رخص النبي عليه الصلاة من العين والحمه على سبيل المثال لا على سبيل الحصر فرخص في الرقية ما لم تكن شركا قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرق ما لم يكن فيه شرك إب الأصل في الرقية أنها جائزة إلا إن كانت فيها شرك فتمنع أصل في الرقية أنها جائزة إلا إن كان فيها شرك فتمنع ولذلك هيجي هنا المسألة بعض الناس يقول لك أنا جربت الرقية بصورة ياسين بصورة الصفات وبراء المحسود أو المعيون اللي أصاب العين أو الحسد نعمل إيه وله فيش مشكلة لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك يبقى الباب ده الأصل في الجواز ودقف عند حد ما ورد الشرع بالمنع منه وهو الرق الشركية أو مساءة معنا من بعض القيود الأخرى يشير إلى أن الرقة الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيد والحمى كما تقدم ذكر ذلك في باب من حقق التوحيد وكذا رخص في الرقى في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرقي شوف كذا رخص في الرقى من غيرها غيرها نعيد علي بغيرها يعني أي من غير العين والحمى كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقا ما لم تكن شركا قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى يبقى النبي عليه الصلاة والسلام رقى بيده ثبت أنه رقى بيده ورقى من رقاه؟, رقاه جبريل وميكائيل ورقته عائشة رضي الله عنها وأمر بها أمر بالرقية كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين أن يسترقى من العين وأجازها أجازها بقوله لا بأس بالرقى لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها هو طبعا كلمة مباحة العبادات ما فيهاش مباح. العبادات هي مستحب يعني المشروع منها يبقى مستحب عليه سواء فالأولى يقول لها مستحبة أو مشروعة وإنما جاءت الكراهه والمنع والأولى برضو المنع عدم الجواز يعني في من كان منها بغير اللسان العراض فإنه ربما كان كفراً أو قولاً يدخله شريك يعني يحرم أن يرقي المرء بكلام مبهم لا يعرفه واحد قال لك خد الرقية دية ارقيها على المريض الأصابة العين أو المحسود أو اللذيغ أو أي حد وهيبرأ بإذن الله ودي مجربة تقول له إيه دا وقولك بس تخدها تقرأت ليه كلام من تشفهمه نقول له إيه لا يجوز ساعة أنك تقرأ الرقية دي. قلت أي شارح من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنه الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبيل الجن ومعونتهم وبنحو هذا ذكر خطبينه وقال شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية وإنما يرخص من لا يحسن العربية فأما جعل الفضل أعجمان شعارا فليس من دين الإسلام يعني شيخ الإسلام بيقول ذهب إلى أنه لا يرقى إلا بالمأثور وما ورض به الشرع من أثماء الله وصفاته وآياته والأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى من ذلك الرقية بغير اللسان العربي لمن يعرف معناها لمن يعرف معناها ولمن يعجز عن الرقية بالعربية وقال السيوطي قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه لا نقول ما, ما نقول شبك وما يعرف معناه أو ما يعرف معناه يعني باللسان العربي إيه أو ما يعرف معناه لذا لو واحد أجنبي رقى بما يعرف معناه لكنه ليس بالسئلة العربي يبقى جائز وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى يقصد بالرقية هنا اللي هي إيه دائرة حولها كده الشرط ده معناه الرقية اللي هي فعل العبد اللي هي فعل العبد يعني ما يظنش إن فلان ده الصالح ده هو اللي له تأثير في الرقية لا فعله ده إنما هو سبب يؤتي نتيجة تم بإذن الله عز وجل يبقى لا تؤثر بإيه بذاتها. بذاتها مهمة دي عن فكر كده إمام أحمد كان يغلق هذا الباب. لما حد يجي يقول له ارقيني ارقي نفسك ادعي لي اقول ادعي لنفسك إيه الفرق وعلى فكرة أخواننا ما كانش في المسلمين حد معروف ان شغلته كده بتشتغل إيه أنا بشتغل راقي إذا بشتغل إيه أنا بعالج بالقرآن أنا متعافى. الكلام ده مش موجود عند ال... دي مهن مش موجودة عند بشر النصر. خالص. إنما الأمر ده زي اللي كان يعرف الإراء والكتابة كده. بجلاتي ممكن واحد يقفك في الشارع يقول لك لو صلحت إراء للعنوان ده كان زمان برضو كده واحد يقول لك ممكن تجي تقرأ على الرأي ده ما بعرفش يقرأ قرآن ما هوش حافظ قرآن يقول لك تقرأ عليه. حد فيكوا حافظ أدعيه حافظ قرآن يجي أي حد مش واحد بعينه حد يجي يقرأ. لكن يبقى واحد شغلته ويعمل كروت. وزعنا كان واحد يقعد تأسف معنا مرة هنا وقلت لي أخو بعد كذا إحنا زين صليت هاجون معه كروت كلية قلت في إله فلان الفلاني معالج بالقرآن ورقم الموبايل إيه يا جماعة في ده ده واقع يعني إحنا شوفناه فالكلام ده كله من الغلو وانزولنا كده الشرع بيرخص في نقطة معينة يعني آخر حاجة رخص فيها الشرع النقطة دي في واحد يحط طي هنا ويكمل يعني بيوقف على آخر ما رخص فيه الشرع ويكمل بقى هم كذلك طيب. طيب ورد في حاشيه الفضل حكم الرقة قال ان الأمر بالاسترقاء الأمر بالاسترقاء يعني طلب الرقي طلب الرقي ده يفيد لإيه الإباحة ودي نقطة مهمة في الحديث حديث صحيح بخري مسلم أن السيد عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين قال الأمر بالاسترقاء يفيد الإباحة ليه لأنه ورد بعد الحظر، ورد بعد الحظر أيه الحظر؟ حديث جابر قال كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فأتاه أي خال جابر فقال يا رسول الله نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل يبقى بعد ما نهى عن الرقى أمر بها يبقى أفاد الأمر هذا إلى إيه أنه أمر يفيد الإباع بترجع الـ الـ الـ بيرجع الأمر إلى ما كان قبل إلى ما كان قبل وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة يعني تغير في وجهها فقال استرقوا لها فإنا بها النظرة يعني قال إنها منظورة يعني معيونة إما من الإنس أو الجن فاسترقوا لها اطلبوا لها من يرقيها وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرقي بنفسه وثبت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت استفهام اشتكيت فقال نعم قال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس نفس أو عين حاسد الله يشفيك وطبعا في حديث جبريل دليل على أن من رقاه غيره من غير طلب منه لا يخرجه عن كمال التوكل المستحب يعني عن السبعين ألف المنزلين في الحديث وعن عائشة رضي الله عنها أن رجل الله كان إذا اشتكى الإنسان الشيئة أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا قال يعني فيه أن الإشارة المفهمة تنزل من ذات القول قال بأصبعه هكذا ويحط على الأرض كذا والبسم الله تربة أرضنا بريقت بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا يب يضع يده على رق ااا على ريقه ثم ضعه على ليه على تربة أو على الأرض ثم ضعه على المريض ثم يقول بسم الله تربة أرضنا بريقت بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا وعنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها وحديث أبي سعيد أنهم مروا على حي من حياء العرب فقال لهم هل فيكم من راق فإن سيد الحي لديغ فذهب أبو سعيد ورفع بالفاتحة وجعلوا لهم جعلا يعني أعطوهم جعلا من غنم وأيضا حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجع في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسده يعني عزت تألم بهن جسده وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعز الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر من مجموع الأحاديث السابقة يتضح لنا أن ما ورد من السنة في كيفية الرق عدة كيفية واحد القراءة عند المريض أو عليه أو عند رأسه والدعاء تقرأ عند رأسه وتدعو من غير الفطير لك ومنها المسح باليد اليمنى مع الدعاء والقراءة والثالث وضع اليد اليمنى على موضع الألم مع الدعاء والقراءة رابعا جمع البزاق والتفل وخصوصا في اللدغ البزاق هو الريق يقرأ فيه القرآن ويجمع هذا الريق على موضع اللدغ النفث والنفس وخروج النفس مصحوب بقليل أو بعض الريق مع قراءة ومسح الجسد باليدين أخذ شيء من الريق ووضعها على الأرض ثم على موضع الألم مع الدعاء وكذا القراء على الماء، وذي أجازها الشيخ, الشيخ نباز رحمه الله، إن الإنسان يقرأ ماء قرآن على الماء بحس إن نفسه أو ريقه ده اللي هو بيخرج منه الهواء اللي بيخرج ده هو يحرك ال الماء اللي في الإناء. وورد عن بعض السلف كتابة آيات في إناء بزعفران أو غيره وغسله وشربه أو رشه، فده بياخد حكم تمائم القرآن. لو نكتب القرآن في إناء ويتكتب القرآن في إناء ويغسل الإناء ده بماء الزعفران ثم يشرب أو يرش ده ياخد حكم تمائم القرآن وفي خلاف سيأتي قريبة وإحنا أشرنا إليه في مرة لكن في صور ممنوعة بقى مثل ما يفعله بعض الجهال من كتابة الآيات في خرقة وحرقها أو كتابة أحرف مقطعة على جبهة المريض أو كتابة على كتابة القرآن الآية على الصوت أو العصة وضرب المصروع بها وهذه كلها بدع لم يفعلها أحد من السلف. قول المصنف التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين تمائم جمع التميمة قلنا بيعلق على أعناق الصبيان ليدفع عنهم العين بغض نظر معلق تبع خرزة أو حدوة فرس أو نجم البحر أو أي شيء اللي بيعدو. طيب التمائم كلها ممنوعة، التمائم كلها ممنوعة إلا ما ورد من الخلاف في القرآن. قال المصنف فإذا كان المعلق من القرآن يعني تمائم القرآن رخص فيه بعض السلف. من اللي رخص فيه من السلف عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما يروى عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال أبو جعفر الباقر ورواية عن أحمد. وحملوا النهي في الحديث عن التبائم أي التي فيها شرك وقال الطائفة لا يجوز ذلك وقال وبه قال ابن مسعود وابن عباس وظاهروا قول حذيفة وعقب بن عامر وابن عكيم وبه قال جماعة من التابعين أصحاب ابن مسعود واختاره أحمد في الروايات الأخرى واجزم به المتأخير يقول الشارح وهو الصحيح لو وجوه ثلاثة إيه أسباب الطرجيح ده وهو هو الراجح مش هو الصحيح وهو الراجح لمسألة مسألة نظر واجتهاد وهو الراجح ليه؟ قال أولاً لعموم النهي ولا مخصص الحديث بولدة ما امشي ما الجش إلا تمائم الإيه القرآن الثاني سد الزراعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك يعني لسه لو خذ تعليق القرآن شوي شوي هتعلق إيه أدعية شوي شوي هتعلق حاجات مبا... اعتقد فيها البركة دخلنا بقى في, في المحظور ثالثا أنه إذا علق علق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء يعني لو علقنا القرآن فهيتعرض لامتهان ودخل دورة المياه أو عند الاستنجاء أو غير ذلك طيب قوله والتولته ايه اتولى الورد في حاجز معناها ايه قال المصنف هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وبهذا فسرها ابن مسعود ربيس فعند ابن حبان والحاكم قالوا يا ابا عبد الرحمن هذه الرقة والتمائم قد عرفناها فما اتولى قال شيء تصنعه النساء يتحببن به الى ازواجهن اللي هي بسماء تحويطة او الحجاب بسحر العطف نوع من أنواع السحر قال الحافظ رحمه الله شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر يبقى التولى شيء من السحر نوع من أنواع السحر طيب ليه عدت هذه الثلاثة من الشرك خصوصا التولى قال لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى حديث عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا وكلا إليه الحديث حسن الشيخ الألباني التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بالإثنين وكل إليه يعني وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتج إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عزيز ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله وهذا معروف بالنصوص والتجارب قال تعالى وما يتوكل على الله هو حسبه. وفي الأثر الخروج الإمام أحمد قال سمع عن عفاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا احفظه عنك في مقامي هذا وأوجد قال نعم أوحى تبارك وتعالى إلى داود يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك رهب نعيم في الحلية أثر معناها جميل وهو يحمل على التوكل ويبعث على قوة القلب فيه فالأمر هام الإنسان يتعلم العقيدة ليصحح بها سلوكه ويقوم بها إعوجاج سلوكه وأيضا روى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك وده في علم من أعلم النبوة ده حاجة في الغيب ولقد وقع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رويفع طالت حياته إلى سنة ست وخمسين وقيل ثلاث وخمسين من الهجرة طيب لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس وده دليل على وجوب الإخبار وليس مختصاً بالرويفع وإنما كل من عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به طب إن اشتركه وغيره في علم ذلك كان التبليغ فرضا على الكفاية وليس فرض عين. قوله أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجب راجيع دابة أو عظم سيد محمد بريء منه يبقى فيه دي كلها أمور منهية إيه بقى تفسيرها من عقد لحيته فيها عدة تفسيرات قال بعضهم لعله يتشبه ببعض الأعاجم اللحية تبقى طويلة كده فيعقدها يضفرها وبعد كي يعقدها ويبقى في الهيئة دي ببعض الأعاجم وقال بعضهم يعقد لحيته يعني كفعل إيه؟ أهل يا ليس من فعل الرجول وال... يقعد الشعر ويهتم به وقيل يفعله بعضهم لينال إعجاب النساء ولعل الأقرب في ذلك أفضل ما يفسر به الحديث هو الحديث لعل أفضل ما يفسر به ذلك هو معناه عقد اللحية في الصلاة فإن المرأة منهي عن كف الثوب في الصلاة وكذا كف الشعر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشعر والثوب يسجد مع المرء إذا سجد ويفسر ذلك رواية أخرى رواية أخرى الحديث. من الرواية محمد بن الربيع وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة يبقى خلاصة الكلام الأقرب من تأسيرات الحديث أن من عقد لحيته أي في الصلاة أو تقلد وترا تقلده يعني جعله إيه؟ قلادة سافي عنق أو عنق دبته يبقى ده أيضا محمول على الأمر المعهود عندهم من استعمال هذا الوتر في دفع العين أو استنجى برجيع برجيع دابة الرجيع اللي هو الرواث لواء الغائط يعني رجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه قال نويه أي بريء من فعله وهذا خلاف الظاهر لا مش خلاف الظاهر لأنه هو الصح لأن بالإجماع من استنجى برجيع دابة فإنه ليس بكافر فهيتبرأ من ذاته هل هذا من فعله ولعل المصنف شط هنا في هذه الجملة الشارح يعني كلام النووي كلام صحيح فعلا البراءة بتكون من الفعل كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرع عليك مما فعله خالد ابن الوليد فالبراءة هنا من الفعل لأن الإنسان إذا استنجى برجيع دبة أو بعظم لا يخرج من الإسلام لم يكفر يعني حتى يتبرع من ذاته وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانيكم من الجن العظام اللي احنا بنكلها دي بعد بتاكلنا عليها اللحم كان كده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم للجن أنه يجعل لكل عظم ذكر ذوك رسم الله عليه يقع في أيديهم او ما يكونوا لحما فإنت بقى تيجي تخيل بقى العظمة دي أنت بشايف اللي هو يكلها هي هتبقى في إيده فيها لحم يلاقي غائط وفيها بول وفيها نجاسة يبقى أنت كده بتؤذي إخوانك من الجن ياخي العجيب ان الشريعة وردت بالحفاظ على مشاعر إخوانك من الجن وبألا تؤذي إخوانك من الجن وبعض الناس مصمم أن يؤذي المسلمين والله عز وجل يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثنا المبينة المسألة تتجزأش يعني المسألة تتجزأش يدخله في السلم كافة الفرود السلم يتدين يعمل على تطبيق كل ما يعلمه من أصول الدين وفروعه كذلك كل رجيع يكون علفا لدواب الجن كل رجيع يكون علفا لدواب الجن وعشان كده الفقهاء الفقهاء دولناس عظماء جدا زي ما كان الشيخ حطيطي بيقول ليه ما؟ والفقهاء دول ناس فضلاء جدا محدش حدش ينقض قولي ثقبي من ما يعرفوا بيقولوا كده ليه؟ شكل كده الفقهاء يقولوا ويحرموا الاستنجاء بـ إيه؟ زاد الدواب من الإنس ليه؟ ليه؟ عندنا نص في المنع من الاستنجاء بالراجع اللي هيكون زاد الدواب الجن فمن باب أولى؟ ااا إنه يكون يعني ما فحش واحد يجيب البرسيم. او الدريوة او الحاجات دي وعد استنجا به فعش يعني كده, كده لا ليه لانك هتؤذي به الدواب فاعجب من دين يحافظ على مشاعر الدواب ربنا يرزقنا حسن الخلق ويرزقنا حفظ على مشاعر المسلمين وعن سعيد رضي الله عنه سعيد جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع والحديث ده الحقيقه يا له أثر كبير جدا في من تدعوه ادي الواحد مثلا مركب مع سائق تاكسي ويلي معلق تميمه اللي خربله الخرز الازرق او الخمسه وخميسه أو, أو الحاجات دي وتقول له الحديث ده الاثر بتاع ابن سعيد بن جبير تقول له من قطع تميمه كانك عدل رقبه كانك اعتقت رقبة تقول لك بس كده يا شيخ اهي ويجي ويجي شديد فعلا يعني هو حديث الترغيب نافعة جدا جدا في الحث على فعل خير او ترك محرم. فمن قطع تميمة من انسان كانت عيد لرقبة سواب كبير جدا شيل التميمة دي بس يبقى كأنما اعتقت رقبة وقال وله عن ابراهيم اي ابراهيم النقعي الكوفي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم يقول كانوا يقصد من يقصد ابن مسعود وأصحاب ابن مسعود كعَلْقَمَةَ والأسود وأبي وائل وأحَلْحَارثَ بن سويد وعَبِيدَةَ السَّلْمَانِي ومسروق والربيع بن خثيِي وسويد بن غفلة وغيرهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم النخعي في حكاية أقوالهم. كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره فيه مسائل مسألة الأولى تفسير الرقى وهي الايه؟ العزائم وهي العزائم ومنها ما يشرع ومنها ما لا يشرع وتفسير التمائم وهي ما يعلق على الصبيان وغيرهم من إنسان أو دواب لدفع العين تفسير التوله هو شيء يصنعونه ليحبب المرأة في زوجها أو الرجل في المرأة الحجاب أو التحويط أو القصة اللي بيعبروها دي وده من السحر أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء ليه يعني التمائم والتوله والرقى شرك نقولنا الرقى الجهلية الجهلي. ليه لأن فيها تعلق بغير الله وفيها دفع للضر وجلب للنفع من غير الله عز وجل أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمه ليس من ذلك هنقول أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمه أو من المرض أو من غير ذلك مستثنى يبقى مش العين والحمه فقط إنما إيه؟ كل أنواع الرقى الشرعي الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك أم لا لما نقل من الخلاف عن ذلك قول عبد الله بن عمرو بن العاص ونقول عن عائشة رضي الله عنها وغير ذلك السادس أن تعليق الأوطار على الدواب من العين من ذلك لوا ايه أرسل رسول لا يبقى في رقبته بعير قلادة أو قلادة وتر إلا ايه قطعت السابع الوعيد الشديد على من علق وتر يرويفع لعل الحياة ستطول بك يبقى يبقى فأخبر الناس أن من تقل من عقد لحياته أو تقلد إيه وترن فإن محمد بريء منه صلى الله عليه وسلم الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان حديث الأثر المرفوع هو لحكم المرفوع لأنه ليس مما يقال من رأي وهو حديث من سعيد بن جبير أثر سعيد بن جبير من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود وهو أنه كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ده ليس نقلا عن الصحابة كإجمع للصحابة وإنما نقل عن واحد من الصحابة وهو ابن مسعود وأصحابه طيب باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما وقول الله تعالى افرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى وعن ابي واقد الليسي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لا تركبنا سونا من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. نحوهما يعني التبرك مش مقصور فقط على الحجر والشجر واللي على نفس الشكل بقى كبقعة وقبر و. اثر او لا خلاص صحيح لا اثر اثر من أثر الهل الجهليه اللي هي في المعابد وال كان بعض الناس في الصعيد كده يروح اللي وديها لإيه المعبد هناك البركة تحل عليه الكلام يروح الكنائس يقول لك وديها لكنيسه مرجرجس شان كل الدجل والخبل ده التبرك بما لم يشرع عموما يبقى حجر وشجر ونحوها حكمه ايه بقى ايفه هو مشرك أي هو مشرك مشرك بقى ديت ليست على عواهنها هكذا وانما التبرك منه الشرك الاكبر ومنه الشرك الاصغر التبرك الممنوع تبرك في الاصل فيه منه ممنوع وفيه منه مشروع المشروع ده سبب باطل يبقى لازم يكون دل عليه ايه دليل من الشر طب الممنوع ما لم يدل عليه دليل من الشر طب التبرك الممنوع ده حكم من هو شرك أصغر ومنهما هو شرك أكبر زي القاعدة بتاعه اللي احنا خدناها في المرة اللي فاتت فمن اعتقد في شيء إن انه سبب للبركة وان الله الذي يملك الخير والشر يملك الضر والنب فهذا شرك أصغر لأنه كذب على الشرع وكذب على القدر ومن اعتقد أن الشيء بذاته يملك الضر والنفع أو يجلب الخير في الشر بذاته فإنما هو إيه؟ شرك الأكثر شرك فروبي سيبدأ يستدل على هذه الترجمة بالآية والحديث الآية لا يستدل بها قول الله تعالى في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تفسير بقى وفهم إيه اللي كان عند العرب والفرآن نزل عليه ينهى عنه قال اللات الجمهور بيقرأها هكذا اللات بالتخفيف التاء وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وابو صالح والرئيس عن يعقوب جديد التاء هل يبقى شكلها إزاي أفرأيتم اللات تا. يبقى التى هنا مشدد يبقى زي الضالين يبقى مد مثقل مد لازم مثقل ستة حركات اللا تى الفرق أن اللا تى مؤنس الله فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله واشتقوا لها أسماء من أسمائه تعالى الله عما يقولون علوا كبير يبقى هذا التفسير الأول تفسير الثاني اللات أي الرجل الذي كان يلتف السويق يلتف السويق يعني بيعجنهم يعملو مستويق نوع من الطعام عند العرب كان بيعملو للإيه للحاجيج كان رجل صالح طيب كده بيعمل لأكل الحاجيج وشربه فلما مات خلاص عظموه عظموا الصخرة اللي كان بيلتف عليها السويق عملوا عليها بناء كبير عبدوا الصخرة بعد يبقى ده الشق تاريخي في المسألة. والعزة قال ابن جرير برضو فيها المعنى العزة اللي هي مؤنث عزيز مؤنث عزيز طب دي كانت ايه بقى كانت شجرة عليها بناء وأستار شجرة كده هيجب عنا في بعض الولاياتهم كانوا ثلاثة سامورات وعلوم بناء وأستار ومعمل لها نوع من الحاطة كده والتعظيم والتوقير وكانوا ينذروا لها ويذبحوا لها وعظموها جدا حتى إن كان أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه في أحد ولم يكن قد أسلم بعد في باب الفخر على المسلمين والاستطال عليهم قال لنا العزة ولا عزة لكم واللات كان أهل الطائف يستطيلون بها على غيرهم لنا اللات فلنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه قالوا فما فبمن نجيب قال قولوا الله مولانا ولا مولنا والنبي عليه الصلاة والسلام أمر خالد بن الوليد عام الفتح بعد بعدنا فتح مكة أن يخرج إليها فيهدمها فخرج فعلا خالد بن الوليد وكانت العز على ثلاث ثمرات فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما إرجع فإنك لم تصنع شيئا فرجع خالد فلما أبصرته استدنى الخدام أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة أهلها كانت جنية تختص بهذا المكان لأن إضلال الخلق كان بيأتي عن طريق الجن والشياطين فإذا بمرأة عريانة ناشرة شعرها فاعتلها بالسيف حتى قتلها فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك العزة قال انتهت العزة وأما مناه فكانت بالمشلل عند قديد مكان بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج عظمونها ويهلون منها للحج وأصل اشتقاقها مؤنس المنان, المنان وقيل لكسرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح فهدمها عام الفتح فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى يعني أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هل نفعت أو ضرت حتى تتخذوها شركاء لله عز وجل وقوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى قال ابن كثير أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور قوله تلك إذن قسمة ضيزة يعني قسمة جائرة باطلة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأبؤكم يعني هذه ليست أليها هي اسمها أليها أنتم سمينها أليها لكن في حقيقتها ليست أليها ما أنزل الله بها من سلطان ليس على عبادتها حجة وليس لكم في عبادتها حجة إن يتبعون إلا الظن غاية ما هنالك أنهم يستندون إلى حسن الظن في آبائهم حتى أردوهم وما تهوى الأنفس يعني وما تميل إليه نفوسهم وأهوأهم ولقد جاءهم من ربهم والهدى فكثير منهم لم يلزم ذلك ومطبقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان كم دا مهم بقى كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك فعيز لك إن من جملة أفعال المشركين اللي ربنا سبحانه وتعالى لهاهم عنها واللي النبي عليه الصلاة والسلام أمر, أمر بقتالهم لأجلها هو بعض أنواع التبرك اللي حملتهم على أن يعبدوا هذه الأشياء من دون الله رجاء بركتها رجاء إيه؟ بركتها يقول لك فاتبركوا بقبور الصالحين كلات اللات. الرجل اللي كان بيلوت السويق وبالأشجار تبركوا بالأشجار والأحجار كالعزة ومناء من ضمن ما فعل أليك المشركين مع تلك الأوسان يقول لك اوعى بقى تتورت وتعظم شجرة زي شجرة الحدابية اللي كان بعظ بيعظمها بعض الناس وأمر عمر بن الخطاب إنه يقطعيها وزي مثلا قبر زيد بن الخطاب اللي كان على عهد شيخ سلم محمد بن عبد الوهاب اللي كان بعض بعضهم يعظموه أدم القبر اللي فيه وزي بعض الأشجار اللي كان يعتقدوا وأيضاً على في أهل نجد على عهد شيخ سلم محمد بن عبد الوهاب كانوا يعتقدون فيها البركة. فهو عايز أقول لهم أن اعتقادكم البركة وتوجهكم بالعبادة لهذه الأشياء هو من جنس فعل المشركين وفهمنا الاستدلال هنا مقصود به إيه؟ طيب وقوله عن أبي وقد الليسي الحديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر يعني قريب عهدنا بالكفر وفي دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة كان لا يجهل هذا وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه من تلك العاد قوله للمشركين سدرة يعكفون عندها والعكف يعني الإقامة على الشيء ولزومه ومنه قول خليل ما هذه التمثيل التي أنتم لها عكفة وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة شجرة عظيمة تبركا بها وتعظيما لها وفي حديث عمر كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواع وكانت تعبد من دون الله أما كانواش بعقوف كذا أحاديث كتير هذه البقعة حوالين الشجرة ويعلقوا السلاح عليها ويتوجهون لها بالعبادة رجاء بركتها ورجاء أن يحفظوا في أهليهم ورجاء أنهم يحفظوا في ختالهم قولوا يموتون بها أسلحتهم يعني يعلقونها عليها للبركة قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواب قال أبو السعادات ابن العثير سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك وأنواب جمع نوط. وهو مصدر سمي به المنوط يعني المعلق ظنوا أن هذا أمر محبوب أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى صورة اللي حصل إيه؟ إن الصحابة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويطلبون منها البركة كما يفعل المشرفون دي الصورة اللي حصلت أم مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام ايه اللي انتو بتطلبوه ده زي اللي قالته بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم ايه آلهة طيب فيه استعمال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام للتكبير والتسريح في حال التعجو تعظما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضما للربوبية أو الإلهي وقول قلتوا الذي نفس ذلك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كل طلب أن يجعل له ما يأله هو يعبده من دون الله وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد فتغيير الإسم لا يغير الحقيقة ففيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده الرحمة رحمته ويقربه من سخطه ولا يعرف هذا الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف في جل العبادة لها ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله بينقل طبعا هنا عن ابن أبي شامة في كتاب البدع والحوادث يعني يقول قسم قد عمل ابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان يعني تعطيرها بالخلوق الخلوق هذا هو نوع من أنواع الطيب والعمد الأعمدة يعني وإسراج موضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكل أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية يعني الناس ما بتصدق حد يقول لها أي خرافة أو أي قصة مخترعة ويبتدوا يعملوا إيه ما البدع ديت ويتعلق بها وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره ابو شامة ثم قال فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوسان من دون الله ولو كانت ما كانت ويقولون أن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العي تقبل النذرة أي تقبل العبادة من دون الله هي دي المشكلة فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها النذر إلى المنذور له وسأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد في بقى كلام مهم هنا نحتاجه في من حشية الفضل بيقول أول هنا في في الشرح فيها من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك والعكوف عندها والذبح لها والشرك ولا يضطر العوام واقطاع ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة فإذا كان بعض الصحابة يظن ذلك حسنًا وطلبوه من النبي عليه الصلاة والسلام حتى بين لهم أن ذك قول بني إسرائيل جعلنا إلها كما لهم آلهة فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية وربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قرب مسألة التبرك التبرك معناه قولنا طلب البركة والبركة معناها لزوم الخير و كثرته. طيب في تبرك مشروع صوره التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. أثر النبي دي حاجات غير حية. عشان كده التبرك بأثر النبي بتكون هو عايش وميت. يعني في حياته وبعد وفاته. زي عصيته وشعره ثوبه. إن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ ونفرق ما بين التبرك بآثار النبي والتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي لأن التبرك بيكون بالآثار دي أشياء غير حية لا تختلف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لأنها لا تحلها الحياة أصلها أما التوسل فقلنا المشروع منه التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يكون في حياته ولا يشرع التوسل بذاته نرجحنا القول ده إن فعل الصحابة والرعيل الأول والقرون الفضيلة لا ينقل عنهم ذلك أيضا من الأشياء اللي ورد مشروعية التبرك بها ماء زمزم في الصحيح إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سق وكذلك ما ورد التبرك به نزول المطر أول نزوله نزل بالسماء قبل ما يختلط الأرض لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حديث عهد بربه كان يكشف عن ذراعيه للمطر هكذا يقول إنه حديث عهد بربه وكذلك التبرك بصحبة الصالحين وليس بأثارهم صحبتهم يعني اللي بيصاحب الصالحين بيقول أنا أرجو البركة يعني أرجو الخير الكثير من مصاحبة هؤلاء إيه الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام هم القوم لا يشق بهم إيه؟ جليسه مسألة بقى التبرك بآثار الصالحين طئية الشيخ الفلاني أو جلبيته أو أثر الصالحين شعره الولي الفلاني بنقول المسألة دي تكلم فيها بعض العلماء والفقهاء فبعض أهل العلم قال بجواز ذلك مثل النووي ابن حجر وقال كثير بالمنع وهو الراجح لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضى وانتهاء المانع فدل ذلك على أن المانع منه مقصود أما بقى يبقى دي اللي فيها الخلاف أثار الصالحين وأثار النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الأنبياء التبرك بها إيه؟ مشروع اتفاق أما التبرك بالأحجر والأشجر والحديد والأضرحة والكلام ده مما يفعله الجهال فهذا من الشرك والأمر فيه التفصيل هل هو شرك أكبر ولا شرك أصغر أيها أخوان أيها أخوان اعتقد أنه بذاته ينفع ويضر أو يملك الخير أو الشرط فهذا شرك أكبر وإن اعتقد أنه سبب لذلك وأن الله عزيزه الذي يملك الضر والنفع فهذا شرك أصغر هيدخل بقى على مسألة مهمة جدا اتعرض لها المصنف في المسائل، ويا أنه قال لم يعذرهم بجهلهم. الشيخ سالم محمد بن عبد الوهاب في المسائل قال لم يعذرهم بجهلهم. فكنا محتاجين نعرف يقصد إيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كلمة لم يعذرهم بجهلهم دي. فدي مسألة مهمة جدا من المسائل العقيدة اسمها مسألة العذر بالجهل في قضايا العقيدة والتوحيد. إيه صورة المسألة؟ عشان بس ليه خاطت صار يعري كلمة العذر بالجهل؟ بنقول إيه هو العذر؟ أنواع العذر إيه أولاً؟ هل عذر في التكفير يعني يمنع من التكفير ولا عذر من التأثيم يعني يمنع من التأثيم والتكفير من باب أوله ولا عذر من الاثنين ولا عذر غير مقبول هذا نقطة بقى الجهل أله نوع من أنواع الإيه الجهل اللي هي بقى جهل عقبة وفي جهل إعراض صح؟ أنهى نوع وفي جهل الناشئ عن بلاغ الحجة الناشئ عن عدم بل بلغ الرسالة كل ده أنواع من الجهل يبقى أنهي نوع من العذر وأنه نوع من الجهل وفي أي مسألة من مسائل الدين هل يطرف كل مسائل الدين ولف مسائل الفقه إلى الفروع بس اللي يعذر فيها وفي مسائل الأصول لا ولا في كل مسائل الأصول ونضع بعضها نوصل مع بعض واحد واحدة كده لأيه المسألة ديات والأدلة اللي وردت فيها الزي الأول نشوف أفضل كلام نفسر به كلام شيخ إسلام محمد بن عبد الوهاب هو مين؟ هو كلام شيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه نشوفه في كتاب مشهور جدا لشيخ إسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب كان صغير الحجم لكنه انتشر جدا اسمه كشف الشبهات. كشف الشبهات قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات تعليقا على حديث أبي وقد الليسي قال وهذه القصة تفيد, تفيد أن المسلم بل العالم يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر بذلك. أنه لا يكفر بذلك. كما فعل بن إسرائيل. والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفتوا لي بأننا في الباب اللي فات قلنا في قوله في المسائل الباب لما قال ما هذه قال من الواهنة قال إنك لو ميت عليك ما أفلحت إيه؟ إنزعها فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا قلنا أنه لم يعذره بجهله في إيه؟ في التغلز عليه في الإنكار مش لم يعذروه بالجهل في الحكم إنما في إيه ما ما خلش إنه جهله مانع من إنه يغلز عليه في الإنكار وفي التعليم لأن المسألة مهمة ومسألة شديدة جبنا إحنا كلام دمين ليه إحنا قلنا شيخ إسلام محمد بن عبد الله بن إصطفع لأن ده كلامه فين في كشف الشبهات ده كلامه هو شخصيا فين في كشف الشبهات يقول هذا الأخير هو معنى قوله على هذا الباب في كتاب التوحيد في المسألة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن تتبعون سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث وليس المقصود عدم العذر في تكفيرهم يبقى ظاهر قول المصنف في كشف الشبهات أنه يجعل المسألة من الشرك الأكبر يبقى مقصوده هنا لما بيقول لم يعذرهم هنا في إهباه لم يعذرهم يعني في ترك التغليز عليها غلظ عليهم القول غضبوا الله أكبر الناس سنن وشبه فعلهم بفعل من فعل بني إسرائيل مع موسى عليه السلام بولا الظاهر قول المصنف في كشف الشبهات أنه يجعل المسألة من الشرك الأكبر خلافا لتصريحه في كتاب التوحيد أنها من الشرك الأصغر وده اللي رجحه الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله أنها من الشرك الأكبر وهو الظاهر والصحيح حتى ولو كان طالبا من غير فعل هو المسألة دي من الشرك الأصغر لأنهم طلبوا أن يجعل لهم ذات أموات ما فعلهاش نقوله طيب هو الإنسان لو طلب الكفر وعزم عليه أليس بكفر حتى ولو لم يفعل آه لأنه طلب الكفر والعزم عليه في المستقبل ولو لم يفعله فإنه إيه؟ كفر مع أن الفعل يكون أشد والنبي عليه الصلاة والسلام حلف على أن هذا الذي طلبوه هو نظير قول بني إسرائيل لموسى اجعل لهم إيه اجعل لنا أليها كما لهم عليها. ويقول هذا النقل الصريح من كشف الشبهات يوضح لك مذهب الشيخ في مسألة العذر بالجهل في عدم التكثير إذا كان الشخص مثله يعني في الزمن والمكان يجهل ذلك حتى في مسائل التوحيد لأن في بعض علماء الدعوة الوهابية علماء الدعوة بنجد ممن أتى الشيخ محمد بن بهاب يقولوا, يقولوا لا مفيش فيش عذر في مسائل العقيدة أي حد هيعمل الشرك الأكبر فالجهله ده مش هيبقى مانع من موانع تكفيره طب ليه يا جماعة لكن لأنه مسلم وأرى القرآن وده بيقضح في الإلهية فبالضبط زي الراجل اللي هو ما بيعم بيعبد غير الله عز وجل واته النبي فارقا اسمع كلامه نقول له ايه الفرق ان ده ثبت له الاسلام بيقين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عذر من اتى ببعض الافعال اللي هي شرك بجاه فلم يرتب عليها فعل وده هو قول الشيخ محمد بن عبد الهان بيقول خلافا لمن يتوهم خلاف ذلك وقد صرح رحمه الله في رسائله وابنائه من بعده بذلك حيث يقول في أحد رسائله ذاك الشيخ حمد بن في مجموعة رسائل في مجلد الرابع هنجد ببعض رسائله بيقول إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم ونفس هذا النص قاله حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن حسن كما نقله الشيخ ابن حجر البطاري في كتابه الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية نقلا من تاريخ نجد وهذا كله موافق لذهب السلف في هذه المسألة الشائكة وإليك بعض الأدلة إيه الأدلة اللي بتخلينا نقول إني في حاجة اسمها أثر بالجه بنقول يا جماعة إن الكفر الذي يفعله الإنسان إذا فعله وهو يجهل أن الله عز وجل نهاه عن هذا الفعل فإنه يكون مانعا من موانع التكفير. الفعل كف والشخص ليس بكاف فتخيل مثلا واحد رحل لراجل إمام مسجد وقال له أنا صدري ضيق وأنا عندي مشكلة أعمل إيه؟ قال له يا أخي الحديث بيقول إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور روح لصاحب القبر الفلاني وانذر له نظرا فيفرج ما بيك منكر فالرجل أي ما يعمل ده على إنه قربه الفعل ده إيه ده شرك أكبر أنه ينزل لغير الله الراجل ده هو بيعمله بيعمله على إنه إيه حرام ولا على إنه مكروه على إنه قربه يبقى هو يجهل أصلا أن ربنا حرم عليه لأمر ذلك قلوا يا أخي لأنت عبدت غير ربنا ولكن أنا بعبد ربنا بس طول ما أنت نظرت غير الله لك هو نظر عبادة يبقى نتكلم عن النظر عبادة ولا صح صحة صرفة إيه إلا غير الله عز وجل هذه الصورة طيب أنهي نعمل أنواع الجهل اللي هينفع بقى. الجهل الناشئ عن عدم البلاغ اللي هو ما وصلوش الحكم أصلا طب في واحد بيجهل العقبة زي واحد بيسب الدين عارف ان حرام عليه بس يقول لك ما كنتش اعرف انها تكفرني نقول لا يبقى كافر لان جهل العقبة غير معتبر جهل العقبة غير ايه غير معتبر انت عارف انها حرام ولا مش حرام يعني ربنا نهاك عن الفعل ده هو كل هيترتب عليه ايه لان اليهود كانوا ما يعرفوش ان هم هيخلدوا في النار وقالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودة هو أقول لك ده إحنا أربعين يوم اللي إحنا عبدنا فيهم العجل بس وبعد كده إيه وبعد كده هنطلع منه فما ينفعهمش جهل لإيه العاقبة الحاجة التالتة في حاجة اسمها جهل الإعراض هو بيعمل الشرك والكفر وقائم عليه تقول له اللي انت بتعمله ده لا يجوز شرع الآية هي الحديث هو الدليل هو يعرض بقلبه وسامعه مش راضي يسمع لك بيدبر عنك بسمعه وقلبه وعقله يبقى كما قال عز وجل والذين كفروا عما أنزروا معرضون. يبقى كفر الإعراض غير المعتبر كمانع من موانع التكفير شو بقى الآية اللي في الباب دا كده الآية الأولى سورة الأنعام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فمن بلغه القرآن فقد وقعت له النظارة ومن لم يبلغه القرآن أو لم يبلغه شيء منه لم يقو عليه قال تعالى وما كنا معزمين حتى نبعث رسولا وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث في مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فمن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور ومن آمن به ثم لم تبلغه بعض أخباره وأوامره فهو معذور كذلك والحديث المشهور حديث الرجل الذي كان يسرف على نفسه لما حضرته لفاء قال لبنيه إذا لم ميت ثم اضحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذبا ما عذبه أحدا طب إيه المشكلته ده إنه كان يجهل قدرة الله عز وجل وفي واحد يظن من ربنا يعجز الظن ده كفر لو واحد ظن ربنا يعجز إنه يجمعه ده كفر لكنه لما جمعهم وقال قلب حملك على ما فعلت قلق خشيتك يا رب فغفر له ده دليل على إن ربنا سبحانه الله في ذلك كلام الهم بقى جدا كلام العلماء والمحققين شو بقى الإمام الشفيع بيقول إيه بيقول لله تعالى اسماء وصفات جاء بها كتابه أخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها ما ينفعش حد يردها بعد أن يقوم عليه الحجة لأن القرآن نزل منها وصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول فيما روى عنه العدود فإن خلف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه كافر أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل ليه يا إمام يا شفيع بتقول كده قال لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل علم ذلك لا يدرك بالعقل إنما يدرك بالخبر ولا بالرؤية ولا بالفكر ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها وتثبت هذه الصفات وينفى عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه فقال سبحانه وتعالى شيء وهو السماع البصير ده كلام مهم جدا كذلك كلام الإمام الخطاب رحمه الله بعد أن ذكر أن منع الذكاء على الحقيقة أهل باغي فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الذكاء على النجل ذكرت جعلتهم أهل باغي وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زمان فرض الزكاة وامتنع من أدائها يكون حكم حكم أهل البغي قلنا لا فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم عذروا لأسباب وأمور لا يحدثوا مستوى في هذا الزمان منها قرب العهد بزمان زمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريب فدخلتهم الشبهة فعذروا هم عذروا في إيه أنهم لم يكفروا طب لم يعذروا في العقوبة أبو بكر قاتلهم طب ليه يبقى هو عذرهم في التكفير ولم يعذرهم في العقوبة ليه لأنهم لم يفعلوا ما يلزمهم شرعا وهو الرجوع إلى علماء الصحابة أنت عندكم علماء الصحابة بكر وعمر والكبر والستادات موجودين سبتهم ليه واستقلتوا برأيكم في المسألة دي لذلك نفس القصة عملها سيدنا عمر مع خدامة بن مظعون من معه في شرب الخمر متأولين عذرهم في الكفر وقولوا خمر مباحة ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات الجناحهم في مطاعم وإذا ما وأمنوا ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا خلاص قالوا خلاص إحنا اتقنا وأمنا فمعلناش جناح نحن نشرب خمر قالوا بتاع الكلام ده كلام كفر لأن ده تكذب للقرآن فإما أنكم تعترفوا أن الخمر حرام وجلدهم الحد أو تقولوا لا ماهيش حرام هترجموا هتقتلوا رد طب ليه ما عذرهمش في إقامة الحد عليهم لأنهم لم يرجعوا إلى من يلزمهم إيه رجعوا إليه من علماء الصحاب فإنما يعني تم لومهم شرعا على تفريط في طلب العلم الواجب عليهم وهو متيسر أسبابه ولكن عذرهم في الكفر حد أزلهم الله أكبر الله أكبر طيب يبقى قلنا كلام الإمام الخطابي إنه تأول فعل الطائفة التي منعت الزكاة على عهد الصحابة على عهد أبي بكر أن أنهم كانوا جهالا وأن قتلهم كان من جنس قتال أهل البنبي ليه؟ لأنهم كانوا يجهلون هذا الأمر وأن هذا الأمر اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان أيضا من النقلات الهمة جدا كلام ابن قدامة في المغني عند كلامه عن كفر تارك الصلاة. لما قال لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها أي الصلاة جاهداً لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث العهد بالإسلام كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بديه بعيد عن أمصر وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها فإنجح هذا بعد ذلك كفر خلاص وأما إذا كان الجاحد ناشئا في الأمصار بين أهل العلم في يكفر بمجرد جحدها. يبقى ابن قدامة بيقول إن حتى الصلاة لو افترضنا أن في واحد يجهل إن هي واجب عليه فجحد ذلك جهلا منه أنا أعذره بذلك ونبين له أن هذا الأمر واجب عليه. ابن سعيد رحمه الله يقول نحن بالضرورة نعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمه أن يدعو أحدا من الأحياء والأموات. ولا الأنبياء ولا غيرهم لا بلغط الاستعانة ولا بلغط الاستغاثة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع, لم يشرع لهم السجود لميت تعظيما يعني ولا إلى ميت يعني في الاتجاه ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله شو بقى الكلام الجيدة؟ لكن لغلبة الجهل, غلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا العذر فيك. كلام واضح جداً لابن تيميه وقال في الرد على البكري ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاه الذين ينفون أن يكون الله تعالى فوق العرش أنا لو واثقتكم كنت كافرا لأنني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال أنتوا فاهمين غلط؟ أنتوا فاهمين أصلا بعين دول كانوا إيه؟ كانوا أهل العلم بس هو أهل العلم في المسألة دي جاهل مش عارف قولوا أنا لو قلت بكلامك ده أكفر لكنك عندي جاهل فأنا أعذرك في كلامك دي جاهل وبهذا القول الواضح عن شيخ وفي مسائل من أصول العقيدة وفي توحيد الألوهية والأسماء والصفات نعرف خطأ من قال إن العزل بالجهل على المسائل التي قد تخفى مثل مسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة وكذلك من يجعل الناس في مجال إفريقيا ونحوها ممن دخل في الإسلام وآتى بشيء من هذه الشركيات معظور يعني أنه في الآخرة من أهل الامتحان ده كلام الشيخ ابن عسيمين الشيخ ابن عسيمين بيقول اللي بيأتي بالشرك الأكبر من أهل الإسلام ممن لم يبلغه الحكم في ذلك فهو يوم القيامة من أهل الامتحان ويقول لا اللي بيكون من أهل الامتحان الذي لم يدخل في الإسلام أصلا ولم يسمع بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام فده بيمتحن يقول يا ربي ما جاءني لك من رسول أو من نذير طيب إنما ده أسلم وآمن بالله ثم وقع في شرك يجهل أنه خطب بذلك فالأصل أنه معذور بجهل وقال شيخ الإسلام المثالمية في كتاب الإيمان وهؤلاء يعني من معهم إيمان المجمل يثابون على إسلامهم إقرارهم بالرسول مجملا وقد لا يعرفون أنه جاء بكتاب وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك ولا أنه أخبر بكذا وإذا لم يبلغوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل به ولكن لابد من الإقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله شاهد الشيخ Óسلام يفترض افتراض بعيد في كتاب الإيمان إن في واحد يتخيل كذا إن في واحد يجهل ان النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملك اسمه جبريل. وأنه أنزل عليه كتاب يسمى القرآن يجهل ذلك قال لك هنتعامل معه إزاي مش هنكفره هيكفينا منه لا إليه الله محمد رسول الله وأنه يصدق النبي فيما يخبر به يبقى كل دي أدلة بتتورد على أن الجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة عذر أو مانع من مانع التكفير من ناس لكلامها هام جدا في المسألة دي كلام ابن حزم ابن حزم في مع إن له مخالفات في العقيدة إلا إن, إن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن ابن حزم في أبواب الإيمان والكفر كلامه من أضبط الكلام ومن أجود الكلام في الباب ده بالذات فابن حزم بيقول في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل بيقول يقول إيه وذهب طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتية وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بمراء أنه الحق فإنهم أجروا على كل حال أصاب الحق فأجران وإن أخطأ فأجروا واحد وهذا قول بالأبي ليلى وأبي حنيف والشافعي وصفيان الثوري ودود بن علي رضي الله عنهم أجمعين وهو قول من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنه جميعهم لا نعلم منهم في ذلك خلافا أصلا إلا ما ذكرنا من اختلافين في تكفير من ترك صلاة المتعمدة حتى خرج وقتها أو ترك الذكاء أو ترك الحج أو ترك الصيام رمضان أو شرب الخمر لا شرب الخمر ما وردش الخلاف في, إيه؟ في تكفيره إنما ورد قتله إذا تكرر منه ذلك أربعا وعمت العلماء على أن هذا الحديث ليس عليه العمل شوف ابن حزم بيقول مسألة صعبة جدا بيقول وقال أيضا ابن حزم وكذلك من قال إن ربه جسم فإنه إن كان جاهلا أو متأولا فهو معذور ولا شيء عليه ويجب تعليمه فإذا قامت عليه الحجة من القرآن والسنة فخالف ما فيهما عنادا فهو كافر يحكم عليه حكم المرتد وأما من قال أن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعين أن الله على حلو في جسم أجسام خلقه أو أنه يعبد محمدا نبينا أو أن بعد محمد نبينا غير عيسى عليه ابن مريم او ان بعد محمد صلى الله عليه وسلم غير عيسى بن مريم فانه لا يختلف اثنان في تكثيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل احد يقول لك يبقى في الاخر ولو امكن ان يوجد احد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لا ما واجب تكثيره حتى تقوم الحجة عليه حتى تقوم الحجة عليه يبقى الكلام ده مهم جدا انت عندك نقولت عن الشافعي عن الخطابي عن ابن قدامة عن ابن ثيمية عن ابن حز عن شيخ إسلام محمد بن عبد الوحن في هذه المسألة الشائقة المقصود بالجهل عند أهل العلم إيه بقى؟ الجهل الناشئ عن عدم البلوغ لا عن الإعراض عن الحجة البينة كتابا وسنة فإن من بينات له الحجة التي يفهمها مثله من قبل أهل العلم وأزيلت شبهاته فأصر على شركه فهو من قال الله تعالى فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها وقال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ثم يأتي ابن حزم ويقرر لنا أصلا مهما يردب المخلفي المخلفين بيقول إيه وقال قائلهم يعني المخلفين له في مسائل التكفير يقول له فإذا عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصار والمجوس وسائر الملل فإنهم أيضا مجتهدون قاصدون الخير، فجوابنا وبالله التوفيق حتى جدي مهمة جدا. أننا لم نعذر من عذرنا بأرائنا، ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا. وهذه خطة لم يؤتيها الله تعالى أحدا دونه، ولا يدخل الجنة والنار ولا يدخل الجنة والنار أحدا، بل الله تعالى يدخلها من يشاء، فنحن لا نسمي بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به. كل ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف اثنان من أهل الأرض لا نقول من المسلمين بل من كل ملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على كل أهل, على أهل كل ملة غير ملة الإسلام الذي تبرأ أهله من كل ملة حاشة التي آتاهم بها عليه الصلاة والسلام يبقى هو عايز يقول أننا في الباب ده الأمر فيه مرد للإيه للخبر وللشرع مش للعقل والهوى اللي بنعذره بنعذره بالشرع واللي بنكفروا وكفروا بالايه بالشرة. بقول بقى الكلام اللي جاء ده بيلخص المسألة. بقول فيما سبق كله يتبين أن مقصود العلماء في معنى العذر يتنوع. فمنهم ما يكون عذرا كاملا بمعنى أنه لا اسم عليه ولا تكفير ولا يستحق صاحبه عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة. من دباه وهم اللي لم يقصر في طلب العلم الواجب عليه بذل وسعه وجهده في معرفة الحق بنفسه أو بسؤال أهل العلم سواء كان هذا في مسائل الأصول أو الفروع. طيب يبقى ده اللي بيعذر بكل أنواع العذر في التأسيم والإعقاب والتكفير النوع الثاني من العذر ما يكون عذرا في عدم التكفير لا في الإثن واستحقاق العقاب في الدنيا كما قال العلماء في عذر منع الذكاء والخوارج مع كون الصحابة اتفقوا على قتالهم ليه؟ بسبب تقصيرهم في طلب العلم الواجب عليهم ثلاثة منهما يكون عذرا في الآخرة مع بقاء حكم الكفر على صاحبه في الدنيا ويكون في الآخرة من أهل الامتحان وده في حق الكفار الذين لم يدخلوا الإسلام ولم يبلغهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغهم الدعوة أصلا رابعا منهما لا يكون عذرا أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة وهو من أعرض عن فهم الحق بعد بيانه اللي هو كفر الإعراض سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا وإنما يصير على الباطل تقريرا لآبائها أو الأحمر والرهبان ومثل هذا لا تقل فيه دعوة الجهل فيه لقيام الحجة فيه على كل أحد بانتشار علم بين المسلئين وانتفاء القرنة على بلوغ الحجة له كسب الله والرسول والاستهزاء بهما أو الجنة والنار وإلقاء المصحف في القذورات عمدا ونحو هذا والله تعالى أعلم آه. طيب هنقولي ما في مسائل في الباب المسألة الأولى تفسير آية النجم قلنا فيها التفسيران أفرأيتم اللات والعزة ومنات ثلاثة الأخرى فيها التفسيران إما إنها تأنيس لاسماء الله وإما أن اللات هذه كان الرجل الذي يلدته السويق والأخرى كانت أحجار يعني يتبركون بها وشجرة والعزة شجرة يتبركون بها الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا هم طلبوا إيه؟ التبرك إجعل لنا, كما إيه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط صورة الأمر طلبوا ده في الواقع اجعل لنا إلها كما لهم أليها الثالثة كونهم لم يفعلوا يعني طلبوا بس أن هذا لا يؤخر ولا يقدم في الحكم لأن القول والاعتقاد في الكفر كون والعزم على الكفر كفر حتى لو لم يفعل الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه يبقى الطريق إلى جهنم مملوء بحسن النواية ممكن واحد يعمل شيء عايز يتقرب به ذا ربنا ويكون الشيء ده في نفسه شرك والعزم الله الخامس أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل يعني إذا كان الصحابة حدثاء العهد بالإسلام جهلوا هذا فمن يأتي بعدهم أولى بأن يكون يجهل كلمة التوحيد ويجهل لوازم كلمة التوحيد ويجهل بعض مسائل العقيد السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم لكن ليس هناك وعد بغفران الشرك الأكبر إن الله لا يغفر أيشرك به ويغفر مدينة ذاك من يشاهد السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعون سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث قلنا لم يعذرهم أي في ترك التغليظ عليه ومع ذلك لم يكثرهم ولم يعذرهم في ترك التغليظ يعني غلظ عليهم الأمر ولكن لم يكثر الثامنة الأمر الكبير هو المقصود أنه أخبر أن صلبهم كطلب أن إسرائيل لما قال له موسى جعلنا إلها يبقى الفعل ده كان من الشرك الأكبر التسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقة وخفائه على أولئك يعني ان ترك التبرك بهذه الصورة وهو دعاء أو التوجه بالعبادة لغير الله من هذه الصورة هي من معاني لا إله إلا الله وهذا مع دقة وخفائه على أولئك أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحه الله أكبر إن سنن قلتم والذي نفسي بيده يعني حلف على الأمر أنه الشرك أن الشرك فيه أكبر وأصغر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا لكن الراجح ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات أن هذا من الشرك الأكبر الثانية عشر قولوا ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهلوا ذلك فاسأل الثالثة عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. التكبير والتسبيح والتحميد عند التعجب أو غضب الرابعة, الرابعة عشر سد الزرائع سد الزرائع المفضية إلى ذلك النهي عن التشبه بأهل الجاهلية لأنه قد يؤدي إلى الكفر هو اجعلنا ذات اموات فنههم عن ذلك الغضب عند التعليم او اذا كان هناك تقصير او اذا كانت المسألة عظيمة السبع عشر القاعدة الكلية لقول انها السنن انها السنن دي قاعدة كلية النبي عليه الصلاة بيقول انتو كده هيحصل لكم او ستقع فيما وقع فيه الامم السابقة السبع عشر ان هذا عالم من اعلام النبوة لكونه قد وقع ما اخبر به التسعة عشر أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا آه يعني مش كلنا مش الآيات والأحاديث ورد فيها ذم اليهود والنصارى نحن مخاطبون بهذه الأفعال أن نتجنب المسألة العشرون أنهم مقرروا عندهم أن العبادات مبنى على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره لأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم أجعل لنا إلها كما لهم آلهة حقيقة شيخ ابن عسلمين بيقول وهذه المسألة فيها بعد كبير في الاستدلال عليها من مسائل الباب من أدلة الباب ولكن يعني ايه ايه بعض العلماء تأول أنه يقصد من ربك فواضح ايه ايه وضع الرموبية من نبيك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر بالغيب وما دينك اللي هو الدين هو التوحيد ونفي المسألة الحديقة والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة سنة المشركين الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر نقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم